القديم توزنها طيب أنا رأيت النبع خارج من إحدى وإصر إحدى القضايا كان أسقل شيء على النفس أن يخرج الإنسان لقضايا حاجته كنت أنا والشيخ سياس والشيخ تميم النفق كان الشيخ في دور المعركة كان شيء شيئا الواحد الرحل يقرد بقضاء الحاجة ليس لانه موسى يستشهر بل لانه سيبقى شهادة في قضاء الحاجة يعني الواحد يستحق يدخل على نفسه هذا فقد هذا الله عز وجل أن لا نلقاه على هذا الحال وما مرة الواحد يخرج بقضاء الحاجة إنه وهو يظن أنه لن يعود مرة أخرى يحدث الواحد جاره كيف حالك؟ لا يستطيع جاري يرد عليهم لأن القديسة تفصل الكلام 22 راجمة صواريخ هكذا تقطع تقطع تنطلق 41 صاروخ من راجمة صواريخ صور عندما تطلق 26 راجمة وكل راجمة تطلق دفع 41 أطلقوا علينا أكثر من 75 ألف صاروخ أرض عرض. أكثر بنا كلها حمام تلقى من السماء براكين تتفجر من الله ف ثمرت المعرفة بهذا الشيء موقع ممكن... هزلي كثيرا محمد بن لاد الله أن يبارك في هذا الشيء وأن أحفظه ضغطه منخفض مريض لا يأكل حامل مالع جيده هذه الملح واليود الثاني حامل تمكة مي مطرة مي يلزن الملح ويشرب مشان يرفع ضغطه حتى يستطيع بالنواق شيخ تميم وزنه 130 كيلوغرام تميم العدنان مية وثلاثين كيلوغرام قاعد تحت شجرة يقرأ القرآن اليوم ثلاثين رمضان القديس ستة ناس حوله من هنا الشظية ومن هنا الرصاص من أمامي من بج جانب أدرينه. الشجره تتحطم وتنزل على يا شرط من بطن الله اقتبع اريد الشهاده في ثلاثين رمضان اخر يوم من رمضان اريد الشهاده فيها قرا في الجزء الاول الجزء, الثان, الجزء الثاني الجزء الثالث من القران القضاء قضاء الطائرين والناس السكن فيه يا من الله اقتبع اريد الشهاده في ثلاثين رمضان قرا سبع اجزاء اربع ساعات وهو يقع على هذه الحالة تقشرت كل الشجرة الشجره تقشرت اغصانها ولم يصب بهذا وهو يبحث عن الشهاده ولكن وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجرا لا خساما وبالنادي سبحان الله ربنا يحفظ ويبارك فيه نرجو الله هذا امه في رجل امنا في رجل شعلا خاف على الشباب قالوا ننسحب قليلا الى الوراة حتى لا تبيدنا الطائرة ارجع يا شيخ تميم واذا بالشيخ تميم يصيح ويبتي ويشد بشعره ظن النار ظنه الاخوة انه جنب. لن انسحب على ترك الماسدة فغتروه بالله وبامر الامير ما زحى ليه كيد الفضل الاخوة معظم واحد من هنا او الصراح يبكون كيف نترك المواقع على 24 سنة ويبادون يجب ان يبادون بالقضاء بالطائرات بالهاون يبكوا بل يضغط علينا كونة الليل حتى سمحنا لهم أن يرجعوا في الصباح إلى المأسدى والله حفظهم وحفظ بهم هذا المكان وصياف جزا الله خيرا في هذه الواقع يعني وقف موقف الرجال وثبت ثبوت الجبال قال شيخ عبد الله هذه الدبابات التي أمامنا الأساطيب البرية والجوية نحن نقابلها باسطول أسطولنا أربع سيارات بكبتيوتة إذا أرسلنا سيارة الخبز لا نجد سيارة لنقل الجرح إذا أرسلنا سيارة فيها قدائف لا نجد سيارة لنقل الناي قال يتبادر لذهننا تلك السيارات التي تحطموا في التفريقات أو على أثر المباريات استمرت الماركة 17 هول من هزم الروس وجاءت الاقمار الصناعيه الأمريكية للأرقام أرسل السفير أمريكي في إسلام أباد وأعلنها للصحفيين عن تبليل 122 واثنين وعشرين دبابة وآلية للروس وإسقاف تسع طائرات وقتل ألف وخمسمائة وأما الجرحى فخل عنه صورة أنه وصل مستشفى كابل على أباد في يوم واحد من المعركة 170 جريح مقابل خمسة وخمسين شهيد تقريبا ثلاثة عشر منهم من العرب هؤلاء العرب سبع منهم دماؤهم كالمسك تنفح مسك نور الحق المغربي وحسين الليبي وعلي الليبي ابو خالد الجزائري سبع الليل اليمني الان يخرج من قبر أحمد الخزاني من منطقة الشرطية النور قبر بشير المصري يخرج منه النور الآن عبد الله المصري في واحد شواء السشل في واحد شواء وفقدنا جثته أثناء المعركة التي احتجمت من الكوماندرس وبين الإخوة وجدنا جثته في اثنين ذو لا زال دمه لزجا ولا زال يتسمى كناني لم يتغير منه شيء إلا كما قال جابر فوجدته كيوم دف كيوم دفنته إلا هنية في أذنه وجدنا هنية في قرف أنفه وسميه قد تغيرت بين مرش وعيون تنتفخ جثته خلال ساعات وفي اليوم التالي يسيل الصديد والقيح من أنوفهم وافواههم والبعد ينتفقون كثيرا وينتجرون وابدود يخرج من كل مكان شهر كامل شهره أيوم كما هو ويتسمى كما هو حفظ عندما صقت هجم عليه شاكر الزندان وأبو معاذ اليمن شاكر أخو الشيخ عبد المجيد هجم علي قال عندما هجمت علي وجدت طرابا ابيض على وجهك البودرة فجئت لأمسحه وإذا بوجهه قد قارك البدر ليس على وجهه أي طراب أبيض لا زال لا زال الأبوان على أنه النور يخرج من مكان المكان الذي سشهد فيه ابو حرص قبل شهر سشهد هشام الدكتور الدكتور الوهاب عبدالله من مستافي صنعاء وزكريا ابو هنود من فلسطين دفناهم في مكان في المأسدى اسمه اليرنوب قبل 14 يوما تقريبا يشهد اربعه من الاخوه العرب اننا اثناء الحراسة وجدنا النور يخرج قبورهم الى السماء ثم يعود اليه فرعا في بعض الناس في هذه القضايا لا نقص عندهم أقل من أن نرد عليهم الله. لا أنا لا نقص أنا لا ألومهم الله بعيدون عن القضايا اما اي شيء معربي حضر عندنا هذا به الزبراسل أنه كان عندنا وكثير من الاخوه الحاضرين هنا ومن من كان عندنا هذه القضايا أصبحت مسلمات لا يشك فيها ولا يجارب يكسم لي نظر محمد قائد شمالي معقدهه أن عبد الله الغامدي لا زال التكبير بعد الموت بعد فساده بسنة ونصف إلى سنتين لا زال التكبير ويخرج من قبره. سعد الرشود من الرياض عبد الله الغامدي لا زال نقول كل يوم الاثنين كل يوم الخميس نحن شاهدنا هذه القضية أن عبد الله الغامدي يخرج يوم الاثنين الخميس الأيام التي يصوم فيها الشباب. هل من الله ان أن قصف نتحدث يتحدث عنها ولا حرج الذين تحترق. تحترق في يده لما لا يجرحون لكن مرة حصلت معه في حياته مش كيف لا يجرح هو نفسه حصلت معه انه, أنه احترك في يده ولم تجرح وبعد عرش وشهرهم قد يجرح لكن مرة يحدث الله عز وجل على يديه الكرام حتى يثبت وعلى الطريق وانسه المهم في قندهار ألقت الطائرات خلصا من معركة مكة في قندهار ألقت الطائرات قنابل الغاز إسان ظن الغوث ان المجاهدين قد تخروا أو ماتوا فتقدمت جنودهم ضانين أنهم سيأخذونهم أسرى أو يجدونهم ميتين الله عز وجل نزل المطر مباشرة بعد نزول الغاز ولا يزيد أثر الغاز الثاني إلا المطر والمطر نزل في الصيف في صحراء قندهار فغسل الأثر تقدم الروز وعندما تقدم الشروعيون ونهض إليهم المجاهدون ووفدوا عليهم واخذوا دفعة مؤحدة 2016 وأخذوا ألبستهم ولبسوها وحلقوا لحاهم وتقدموا للروس المتأخرين وظن الروس أنه أن جنودهم قد طخروا مواقع المجاهدين وعاد فدخل المجاهدون بعدها سلاما وقتلوا قسما من الروس وهزم الباقون استمرت في قندهار خمسين يوما سقط فيها 22 طائرة وأن الدبابات والمجا... وعدد القتلى لا أملكوا حصرة ملان ننظر لو قواعد المجاهدين وتراجع المجاهدون ثم بنى الروس ثمان قواعد جديدة وكرى عليهم المجاهدون واستطحوا القديمة والجديدة وغنموا ما فيها <تصفيق> بعد هذه المعارك التي على الحدود كسرت شوكة الروس وبدأت الضغوطات السياسية مرة أخرى وعرفت الجبرالات أنهم لم يستطيعوا إغلاق الحدود وأنهم حوة الناس تطيعون حيالها نزالا وعنهم يواجهون بشرا لكنهم ليسوا كالبشر يعني والله حتى فعلا حتى أنهم بعضهم كانوا يظن ان الأفغان وموتهم نعم حدثني السلام قال ضربوا مر موقع من الطائرات. وبعد ان ضربوه وسحقوه واتصل بالمركز القريب الشيوعي قالوا لهم تقدموا واستلموا مركز المجاهدين قالوا لهم ماذا قالوا لقد دخلناهم في التراب ماتوا كلهم قال لهم افغان لا يموتون شياطين بين بلطف الارض قال لهم تقدموا يعني اذلنا قواعدهم قالوا سترا تقدمت الدبابات يقول ارسلان فقمنا لهم وضربنا بعض الدبابات واحرقناها وهرب البعض الباقون الدبابات وقالت قالت ما كنا لكم الأفغان شياطين بتخبطان في العرض ماذا لا تصيبونا غربة تشوف ركز على الضغوط السياسية في الفترة الأخيرة وقال نريد طرف يا هنا هذا بحثونا عن طرف الله المجاهدين حركوا شوائين في داخل باكستان البيبولز باركو اللي هو حزبوتو. وبنت بوتو جاءوا بها هذه بنظير يعني لا نظير لها لا في الفجور ولا في فزك ولا في بنظير يعني لا نظير وهذه بنت ضياعا عجيبه صاحبها يهودي في لندن وتواتم حضراتكم في ما حد لجلفي لندن المهم ان هنا هي من ضياع لكن المصيبه تجد المشاهي العلماء في باكستان معا. تجد احزاب اسلاميه اسمها اسلاميانا ما يقتصر غيره في داخل باكستان عللا الا الجماعه الاسلاميه جماعه السيد مولوي رحمه الله وان كثير من تبارك الله رئيس جمعية علماء الإسلام رئيس جمعية علماء باكستان، معا معا وتجد الغرب يحركونها ويلوحون لديها الحق لا ديها الحق إن تضغط إن تتخلها سياسيا أو تضغط أو هاي الدنيا من رجعها ومتأجنها مرة ثانية بدل أبيها مع الصحفي تطوف العالم وتوفي إلى باكستان وما في حالة ولا باب إلا على صور بنظير والمئات آلاف السيارات تخرج من يستفالها هذه الدين كتان خلقها الشعب باكستان يصفق وراها لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة وللأسف والله أن كثيرا وهذا نتكلم به بمرارة ان كثيرا من الشعب الباكستاني لا يدري عن القضية الأبوانية لا يدري. وما هو مرة كنت جالسا وسيار واحد من هالبلدين وإذا بشيخ من المشايخ و... وإيه من رجالات الحديث فجأني وسلم علينا وجلس معنا فسأل سياف قال له ما اسمك؟ السياف مش عارف السياف هو يعيش في بشاور هذا الرجل تاجر في جنب بشاور شبار قال للسياف ما اسمك فالسياف ما اسم السياف لو انتهى لعمل انه ولا بسيط قال ما شغلك فلعطي من هالبنب قال له انا سواق تاكسي بس بسواق لسياف يحني كأنهم في واد والقضية الأفضانية في واد أخر كثير منهم بعض الشباب يعني الذين خرجوا من باكستان أقل بكثير من الشباب العربي الذين وفدوا إلى أفضانستان تسجدون في اليوم ما نفر منه المئة من كل مليون ما نفر واحد. هون هنا يفعي شروع الآن قد صلنا على موسلم الشروعي الضالمة في بلوشستان حزب الشروعي المنظمة الشروعية الثلاثية في عشقه منظمة يعني بلوشستان student organization المنظمة البلوشية في ذكريات دخول روسيا أو الإقلاب الشروعي لترابي ونزلونا العالم الباكستاني عن المؤسسات الدولة ووفاونا العالم الحمراء الروسية ونسبعة ايام يحدثلونا بذكريات دخول روسيا الى عبوانستان وتكتب الصحف هذا المال يفتح الطريق امان الروس حتى يصلوا الى المياه الدافئة المنطقة البلوشستان المنطقة البلوشستان هي المنطقة الوحيدة التي تفصل بين كندهار والخليج يومين الدبابات في الخليج الدبابات الروسي يومين فقط فإذا لم ننطل القفضة الأخرى على رؤوسنا لا في شيء ما باقي سبت أخير أمام الروسي وهو السد الأفغاني الذي بني بالجماجم جمع ولذلك دافعوا عن أعراضكم أنتم إذا دفعتم لا تدفعون عن أبوان الظلام عن أنفسكم بافعوا عن ظلامكم عن حتى لا تفتحوا عيونكم وإباد الجنود الحمر يرسمون على صدوركم انتبهوا القضيه خطيره جدا شمتا قائدة روسية كبيرة الطائرات للخليج ربع ساعة سي وان تحمل دباتين بتأذينا في الخليج ربع ساعة خمسة دقيقة فالأمر خطيئ فرصة وثمن البوكسيكولا للمجاهدين النظام صوم يوم في الأسبوع عن البرسيكولا ويوم عن البرتقال ويوم هذا ستجدون أنكم وفرتم الكثير وزور زور ما لساف تجدون القضية خطيرة جداً فأنتفتم عن أرضنا ولا أنتفتم عن أرضنا الشباب كلها أفغانستان أولياء خاصني وأجد أنني لا لا لا يعني خايف هؤلاء حصل لكم وركنوا مرتين إذا أرونا أفغان لتقديم أرواح من سبيل الله بفعل Afghanistan هل يظنون بهذه الأرواح أو يدخلون بهذه الدماء دفاعا عن الحرمين؟ لا والله فعجالة الأمن أطمئنكم أنا بطمئنك إذا أصابكم إنهم أنا بتكفلك والله ما ينفعكم في أيام شدائد الله سبأ إلا هؤلاء الشباب والله أعلم أصحاب النجم والتجات ينفعوكم إلا ما ينفعوكم الله أعلم لا ينفعك إلا هؤلاء الأبطال الذين ربوا رجونتهم وإيمانهم وصرهم على دور الجبال وهم يعرضون أرواحهم صباحا ومساء يعرضونها على خالقهم ليتسلمها فما تشدد عليه رحمكم الله اطمئن والأعداء يقرعون أبوابكم من كل جهه ماذا عددت الله ماذا عددته لحماية الجزيرة العربية هؤلاء الشباب اتركوه اتركوه ليتحولوا اسود لا تبقوا هم كالقرود يقلدون كل ضب حتى لو جرح دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه وما من مورف على بانكم شو ومثل ما قال أحد من المسؤولين كان البلد كما بعض الشباب راحوا واشتكوا إليه أباؤهما قالوا وقال أمرك والله أولادنا يأخذهم المطاوعة بوظلهم على أبغالستان بطبيعنا قالهم روح أولادكم بروحوا موتوا في بانكوك موتوا سلعانا اما أولادكم اللي بروح على افغانستان مين اشرفكم لكم لكم أكدا شوفكم وهت... بعض المال، بعض بعض في العالم العربي، بعض المشايخ لا يزالون يقولون في الصفحات فردعين ونصف كيسان، نادر في فردعين، والله إسمه جهاد الآن فردعين فلن يصبح فردعين ابدا الى يوم القيامة. هذا متفق علينا الاخوان هذا متفق علينا بل من المثيرين والاصوليين والمحدثين والفقراء إذا وضع الكفار شبرا شبراً من أراض المسلمين أصبح الجهاد فرضعين على كل مسلم حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها بمحرم والعبد دون إذن سيده والمدين دون إذن دائنه والولد دون إذن والده فإلا ما تساهم أو تكاملوا أو ونكتب توسع فرض العين على من يليه وثم وثم الى ان يعم فرض العين الارض كلها فرض عين ليس عينته كالصلاة والصوم هل تفق على كل فقواء المعددين والمفسرين ثم يا اخوة انا اظن ان اي عالم صادق أي عالم صالح يعرف ما نعرفه عن الجهاد لا يمكن الا ان من فرض عين لكن مش عارفين الصوره على الراس والعين قد يكون عساكرتنا وشيوخنا ومن خلال لكن الصوره غير واضحه وكما يقول شيخ رسالة لتنية يقول وأمور الجهاد يعتبر فيها برأي أهل الدين الصحيح الذين يعلمون أمر أهل الدنيا لا يكون عند الدين صحيح ولا, يعرف ولا يعتبر فيها رأي الذين يأخذون أو ينظرون بظاهر الدين أو ظاهر النصوص ولا برأي الذين بأهل الدين الصحيح الذين لا يعرفون ما عليها أهل الدنيا ولذلك أقول هذا رأي ابن تومين ابن يا نصر قال والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه لا إله إلا الله ثم بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله يأتي دفع العدو الصائب معتدل ثم بعدها الصلاه والصوم والزكاه والحج واتفق العلماء يقول ابن رشد واتفق العلماء اجماعا على ان فرض أن الجهاله اذا تعين صح فرضا مقدم على حج الفريض بل السنه اقصى من أجل الجهاد والصلاة اقصى من أجل الجهاد ألا يجوز الجمع الا يجوز اقتصاد اطعام الصلاه عند الجهاد ألا يجوز الافطار عند الجهاد أما الجهاد ثم يجوز استعدام والدين بالله عليكم ولكن يجب ان يكون امامك هو في المعركه هو عاصيه الجلوس فكيف تستاذن عاصيه في القعود عن طريقه من الشرائع هذا الأب أو هذه الأم ماذا تسمح إبنها والله ما أشد لي وحدثني قلت لها قالت لي خالفي يا ابنها والد. قلت له أبنه أي والد الوالد القائد في البيت وطارت خريبة الجهاز وهذه ينصف فقاجة منها قلت له ما رايك بالذي ينقى واحدا عن الخروج للجمال قال له قال لي ان اسمه اشد من اسم الذي يقول للشاب القوي الصحيح المقيم افتر في رمضان واسمك في رقمتي شيخ ابن عثاني حفظه الله كنت عنده قبل يومين قلت الجهاد قال قلت له ابن الوالدون الشيخ محمد قال إن كان الولد وحيد أبوي وبالروح يتوقف عليه يجب للسيدان قلت له منه قل افسر قال يعني إن كان لا يوجد غيره من يقوم بوالدين يجب للسيدان وإلا فلا وهذا راي الشيخ الالباني الشيخ الأرباني, الشيخ الأرباني قبل يومين رجع من هذا نفس الأمر فرض عن لا إذن للوالدين إلا إذا كان الولد يعين والديه وهم بحاجة إليه الخدمة أما إذا كان غيرهم من اخوانه يقوم بالخدمة فلا اذن لهم فرضي الشيخ عبد العزيز قال فرض لكن لا بد من السيدان الوالدين. ناقش الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز هذا الفتوى اكرمك الله وبارك الله فيك ما سبق بها واحد كيف فرطين السيدان الوالدين واجه قال ففيهما فجاهد الحديث قلت له الحديث الاخر والذي بعث بالحق لا تلقنهم واجاهد قال ذاك الحديث افتى وحقيقه استحييت ان يعني اواصل واحد مثل الوالد الذي فالوالد فاستحيي قل يا شيخ عبد الله اثبت على فتوان وانا اثبت على فتوان يب. فالجهد فرضعين لا ابن لأحد على أحد وروسيا منهزمة وروسيا فقط لها حتى الآن 2500 طائرة وتدمر لها حوالي 13 دبابة وقتل منها حوالي خمسين ألفا ومن الجيش الأفضل حوالي مات ألف وهرب حوالي مات ألف وهذه الأرقام تزداد يومًا بعد يوم الآن كل يوم تسجل تسعين سقوط طائرتين تغيير عشر آليات قتلى وأسرى حرب حوالي خمسين جنديا مع نفقت 36 وثلاثين مليون دولار كل يوم لكن كما قلت لم يأت هذا بالكرامة ولا بالصدفة ولا اعتباطا جاء بالدماء وبالأشلاء وبالجماجم والشهداء يسقط فوق أربع خانفان في كل أربع دقائق شهيد ويهاجر كل دقيقة واحد ويؤثر من الكبار ومن الصغار كل اثنين عشرة دقيقة واحد والجهاد الأضواني بحاجة إليكم بحاجة إلى مالكم بحاجة إلى ابنائكم بحاجة إلى عمشتكم بحاجة إلى اطبائكم إلى دعاتكم إلى رجالكم إلى مهندسيكم إلى كل من يملك أن يقدم لنا كيلنا او أو درهم حلال فهل أنتم سامعون؟ هل تستجيبون اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اقول قولي هذا الله لي ولكم وجزى الله الاخوه الذين كانوا سبب حضوركم في هذه المحاضرة وجز خير الجزاء وجزاكم الله خير الجزاء أنكم صبرتم على إطالتنا عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نمكن المؤمنين في الأرض اللهم إنا نصلك الفرد وسل اللهم عمنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء وحشرنا في زمنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم نسال المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان صلى محمد وعلى شاء الله على الله من أراد أن يبقى بعد الصلاة أنا باق ما والذي تعب يعني بكف التوكل الذي دخلني عليه سبحان العلم وبما بي... بي... لا داعي له أن يا الأعراق تهتك النساء تقتل الاطفال يقتلون ونحن لا زلنا أمنا قائدون عار علينا الجلوس نعم عار علينا الجلوس ومن يأبى هذا فليقع ما يشاء أقول لكم عار علينا الجلوس أن نجلس هنا ووراءنا امه امه تهتك نعم لو أحدا منكم دارت ذاتي فقط وراء الأيتام وراء المناجر لا رفض أن يعود من حيث اتى مرة أخرى نعم والله الذي لا إله إلا هو إن الأعراض هناك تفتك وأذكر أن في معركة رمضان عندما كانت المعركة حامية الوطيف جاء أحد الاخوه الصحفيين أحد الإخوة من هذه البلد ليأخذ أخيه ويعوى به إلى السعودية وكان الدكتور بلا الله خير حاضر هذه الجلسة فقال له أمك مريضة فقال أترك الأمة وعود إلى أمي قال له أترك الأمة وأعود إلى أمي والدكتور ذكر هذا في أحد مجلات الجهاد إذا الله خير وكانت مقابلة شيقة يا إخوان يا إخوان تحرقوا تحرقوا جزاكم الله خير الحكومة لم تقصر لم تقصر هناك تخفيض 75% تخفيض 75% على التذاكر قيمة التذكرة 3.000 ريال كاش بعد التخفيض تبقى تصبح ب886 ريال وكما سمع وجاء إلى سمعي أن هناك أيضا مرسوم ملكي بأن كل موظف له إجازة 45 يوم إذا أراد أن يزور أفغانستان أو أقوانكم المجاهدين أقوانكم المجاهدين هناك في انتظاركم فلقوا لداءهم ف. في جبهات القتال منهم منكم من ب... هذا البلد ومنهم من جميع الأوطان أنصار الذين ناصروا المجاهدين الأفغان فكونوا من الأنصار فكونوا من الأنصار والله أنه يحز في نفسي أن أرى هذا المرء كله جالس البعض يتعذر يا اخوان أنسوا الاعذار قليلة أنسوا الأعذار قليلة الأمة ماتت الأعراض انتهكت الاراضي ذهبت ونحن لازم نبحث عن الاعداء خسرنا فلسطين بقينا نضحك خسرنا قبلها بخاره وسمر قدو واسبانيا التي يذهب اليها شبابنا هذه الايام ليشعروا في كبرياتها وابوابها خسرنا نقها الا يتذكرون انها كانت اسلاميه هل علي ان القلوب. وطغط علينا العلمانية والماسونية. قوموا يا اخوان قوموا واذهبوا ولا تتعذروا بالعذار الواهية. وجزاكم الله خير. والى الاسطلة. سعادة الشيخ عبد الله جزاها الله خير. اضل السبيل. يا ملاحظة. أنا لا الله أنا لا والليل لا لا كل عربي في داخل لا لا لا لا والعرب الذين جاؤوا معظمهم لا يحمل الثانوية العامة وصنع الله بهم في داخل أفغانستان من الآثار ما لا يصنعه أحد غيره هم ينظرون إلينا من الأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراك الرجل الكبير يسمع الشيخ الكبير الذي قد نيف على الثمانين يسمع أن عربيا قد وصل إلى قرية على بعد يوم أو يومين فيمسك بيده قفله وعكابه الدنيا الاخرى يمشي على الثلج يومين كاملين ليقرأ العربي القرآن على رأس ابنه او على قلبه ينظرون الى الناس من أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب بالعربي هنا في بلده في, في بيته ليس له اي يكون له ليس له اي قيمة لا اي وزن ولا اي رأي يذهب هناك بعد شهر او شهرين تصبح الجفة كلها لا قام علما الان اذا تشارت العرب يصبح قائد الحقيقية انا احدثكم قصص كثيره لكن اصنع شابا مراقيا اسمه أبا عاصر، ابو عاصم معه توجيه ثانوي عامه من حفظة كتاب الله صوته نبي تسمع منه القران كانما يتنزل الساعه من السماء ذهب عند ابرز قائد يا ابن القيم احمد شامسون قال احمد شامسون قال نعم قال أعطني ثلاثين قائدا من قاده تكون على القرآن الكريم اختار له القادة روسيا تهتد عندنا تذكر اسماء والله هذا واحد اسمه قادة واحد اسمه بانا واحد اسمه مسلم واحد اسمه سيدي أحيا هذا بانا قبل كفاة أشهر ورسل له نجيب هذا رئيس الجمهورية رسالة يا أبوانا خطف عنا الضربات ونحن نعطيك ما تشاء. بس وقت لانه دمر هو وفاته حوالي خمسمائة دبابه ثم مرتلا فمتى فأباهم أبو عاصم حوالي السنة من رمضان إلى رمضان في رمضان التاردامين من ستة خططوا لمعركة في أندراب قال السعدان أبو عاصم من أحمد ان أن يشتركش أذنى قال يذني أن أنصف باب القلعه التي نهاجمها قال لكذا سجل الأسماء صفي الله حتى باب أحمد سجل الأسماء كل واحد بلده فلان بدخان فلان بغلان فلان كندر إلا ابا عاصم العربي كتب ابا عاصم بجانبه بدل بلده شهيد فجاء الله انف احد عربي ثاني قال خفي الله قال نعم هل انت مستعجل على واحد من نحن اثنين بتقتصر واحد مستعجل عليه قال والله لو اختلفنا هذا اليوم قال له أن تتألّى, تتألى على الله تعلم الغيب قال لا لا على الغيب لكن الله لن يرجع والله لن يرجع والله لن يرجع, يرجع إلا شيء أنا لا أعلم الغيب لكن أنت أعمى أنا ترمي الشهادة بين عينيك وتحركت السرية 117 منهم أبو عاصم وعشاق خلندر على الاثنان الصائمان والبقية أمرهم أحمد شاء أمذكرون لأن الفطر أكوالهم ونقفت أبو عاصم بالقلعة وانهارت منهار جزء من الجدار وانهارت نوية الففار ودخلت وجاءت الرصاصة التي نقلت بعاصم العربي رجع أبو عاصم الشهبان الوحيدان هم الصائمان شاءت رند وعندما رجع اباؤهم الى القائده شهيدا ما كاد قاده احمد شامسون يطيقون رؤيه اباؤهم شهيدا ما كادت نفوسهم ولا خيالهم ان يحتمل ان يروا معلمهم شهيدا حفر احمد شامسون بيده ودفع وبدات الذكريات تثير الاجيال يجلسون على ثلاث بعد صلاه الصبح إلى جلسة القرآن كما علموا من أبو عاصم وينظرون فيجدون مكان قاري خاليا خالياً فيبقون ويقومون قاري سيد عن القاري المحتان واجلسون على هذا صحن القاري سيد أبو عاصم فأين أبو عاصم ينامون هذا سرير أبي عاصم خالي يقض عليهم مباجعهم يؤرق أدفالهم خاف أحمد شاء أن, أن تجن القاعدة كلها عندما فقد أبو عاصم اضطر أن ينقلهم على بعد 30 كيلومتر حتى ينسيهم ذكريات أبيعات كم عمر أبيعات 22 عام وستثم يقول لأحد من أركان أحمد شاء اسمه قادم مظلوم يا قائد المظلوم كيف كان ابو عاصم فيكم قال ما رايت رجلا اكثر من مهابه ابدا والله ما كان احدنا يجرؤ ان يمزح او ينزل او يبتسم او يضحك او يمد يده او رجله او يعبث بلحيته امامه ابدا من هؤلاء من هؤلاء الذين هزوا روسيا أرسلنا مكانك ومحب العام كننا معركة اللهم ألحقنا بها بعض وأرسلنا مكانه شابا جزائريا خريج المدينة المنورة الجمع الإسلامية من حفظة القرآن كذلك صوته نبي وبدأ لحد في يعلمهم القرآن وقال الأحمد شاصل منه مجموعة من قائدتك حتى أربيهم على القرآن سلمه تسعين قائده ما كذا معهم ثلاثة عشر بين الخلود. يبدأ يومهم بصلاة الفجر وينتهي بصلاة العشاء. القرآن التفسير الحديث معلم الجزريه يقول لي سعيد الجزائري علمتم القران القرآن هذا القرآن. ما كان أحد يسرقني لا في مشي ولا في أكل ولا في جلوس وكنا نبيت على أسرة من طابقين طابقين كنا غنونا من الروس فكنت انام على الطابق العلوي والذكاء الظالي ونام على الطابق السري وذات لي أخذتني يعني كنت أشعر بالبرد فجلست في الطابق السفلي بجانب المدفع، وأخذني النوم العميق فما فتحت عيني إلا بعد منتصف الليل وإذا بالأفغان يوقف فوق رأسي هاتي. قلت لهم الذي يسكر يكذلك بعد منتصف الليل في هذا البرد الشديد قال أريد النوم قلت لهم لأني لم كان المكان فارغ وإذا بي يقول معاذ الله أم أنا نفوق القرآن الذي في صدرك اشترامه عجيب للعربي والله سماع أسفاره والله كما قلت لكم ليس لهم أي قيمة في بلادهم وإذا بهم مع إخلاصهم يحقق الله على أوليهم العجاب يذهب لأحد منهم عدة أشهر في منطقة يحرك المنطقة بكامله. ما بشرنا أن كل شيء لا حديث ولا قرآن، وجايين من فضائل علمانية وثورية، ها ثورية يعني نسبتنا إلى كاو. فا